علمها ضيبة لتعريفها قوم يعرفونها أو قوم لا يعرفونها قوم يقيبونها أو قوم يضعونها أما العياد الشرعية العياد الدينية ملغ جرعا فإن النجوز تتهافس في الحفاوة منه وهذا الأمر مشهول الحوض لا ينازع فيه تلك ولا تتجادل فيه عن زكاة لماذا؟ لأن هذا عيد صنعي عيد مجلال عيد, عيد ديني عيد النظم مرتبط بإثمار عبادة الصيام الكبير والصغير يحتفل هذا الرجل والمغة يحتفلان هذا العيد يحفره فرح الصرور وبهجه إذا نصبح العيد عيد لماذا؟ لأنه يعود على الناس وذكروا في السنة آه بالفرح والسرور والبهد والاجتماع والحفاة والاحتفاظ سمي العيد عيدا بها وسمي العيد عيدا ما أيضا الناس كونهم يجتمعون وكونهم يعتدلون وعتقون أول شيء المسائل أحكام العيدين أيها الأخوة الانتظام بصلاة الله الراجح من أقوال جمهور العين أن الصلاة العين سنة مؤكدة سنة مؤكدة صلاة النبي عز وجل وضع علينا قلبة وصحابته ومع فلا ينبلي شخص يناب على او ان يظلم اصحاب ذلك او ان يظلم مسؤولين وقد وضح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر الثاني يستحق الغسل للعيدين كما يستحق الغسل في يوم الجمعة في صلاة الجمعة في سماع الناس محفل كبير فعنه ذلك يستحق الاغتسال للعيدين طبعاً نفسه عيدينا يدخل فيه تقليب الأماضي يدخل فيه منص الشارك يدخل فيه لبب الربط يدخل فيه يدخل فيه جميع عنواء التنقب جميع عنواء إيه؟ التنقب سنن الفترة تدخل في هذا كله سنن الفترة البرج الإسلامي نعم, فيه سنن الفترة تقليب الأماضي تصور كي لو أنت قادر في الأماضي تركها سنة سنة ثلاثة إيش رأيكم؟ نوليك منه بطرارة ولا نوليك منه مالك رؤوا وفي ناس يعلموا أحضر فيها في ناس يعلموا ثلاث في في في سنين لن يختزلوش ثلاث سنين ثلاث سنوات, في ناس. في ناس سنين. سنوات ف... وفي البودة عند البودين هؤلاء وفي ملاد وفي ملاد موقع أيضاً وقرطله سمي ما يتسس وشعره انا سنين, سنين موقف لو طلعت عليه ادو ليس منه خرا ولا هندس ببه روح يعني بعض الشباب سنوب بعد ثلاث سنين ما حطوش البطاطا ايام ايه عصروته كده انما تشوف بقى ان ربنا سامع الله كل جمعه بيختش كل سبع ايام بيختش ان اظاهر المظلوم الشعر مخصوص الشعر ما شاء الله هو مهذب بالاستعداد لكن اليوم التطير سبحان الله فطر الجميع فطر السنه هو هذا الفطر خلق خلق خلق سليمه هيكل نرجوا لا الحضاره دي بالاسلام واللي عندهم هؤلاء اللي عندهم من عندنا اشهر ماقول من عندنا فاقوا ثالث المستحب في الاول في العيد في اللباس الحسن بالبس الحسن سواء كان جديدا او مستعملا في الثياب الحسن والاحسن يكون بالكل ابيض معنى ان الملابس الفرعيه بيضاء والديار والبياض من اخلاق المتواضعين اخلاق المضطرمه رابع المستحب التصيف في العيد على خلق ما يكونش فيك حجة ولا شيء طيب الآن يذلك من طيب نفسي أخذ المطيب يعني الشيء الذي مضي هذا اليوم وهذا الاحتفال وهذا الاجتماع كيف تهزمه من هدف. بس تاريخوننا روحة سيارة ثماثة واحد تكملنا على التعريف النادي الثالث حكم صورت لك الثالث في الساعة الله يعني صحب التجامل والعسل اللي باس نتالي ستحبت بطاية خمسة وعندوك ثلاثة تخليكوا بس بسم الله الله شكراً لنا طبعاً الثالث أن يأكل طام والن أوه لابني بيبسي المصدى ايه؟ طام والله وليأقول مليك بلوانا عشان يعلم نفسه وعلم الناس أن نحن محدث صايمين بهذا اليوم لأن يوم العيل يحفظ الصيام في لا يجب الصيام يومين ألا أنا العيل دائمي بارد رجل بعده علي أخرج إلى مصور العيل ها مكبرا مبكرا ناشيا خاشعا كان واسطا مبكرا مكبرا مخاشعا ناشيا إن كان يشط عليه المشي ياركب ولا بزاكي المشي يا عصر تمشي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تنفع صوتك تجرب بها أشد على اليابود من الضباك معنى تكبر تهدل ترفع شعير التكبير وأن تكملوا العددة وأن تكبروا الله على هذاك وأنعلموا تشكرون والتكفير معنى التمزيد والتعظيم للجلس معنى بأي صدق سهل لك وتجسر عليك كبير وانت تسير اذا تمشي لو صلاه مبكره تروح مكبر ثاني خاشعا ماشي اذا استطعت المشي دم الصلاه المشي وكان مصوره ايضا في التسير لا باس طيب و يسحب بكم ساء العيد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يا مولى انتظروا العواقق والقرور والحية إلى المصدر اعتذلنا الحية والمصدر اشهدنا العيد والخير والذكر والخطبة ومحل ذلك معنا إخوان إذا لم تكن هناك في إبناء أو مفسدة يأخذني نساء إذا كانت إبناء ومفسدة وعلى المرأة يأخذت أن لا تأخذ المدى بالنيجا ينفعش يوم العيد نعمل الطرق والشوارع عرض أزيادة معارض من عزياء مجيز هذا من الأحمر هذا من الأسرار وهذا من الزخرة هذا من البنطرون هذا من المضيء وهذا الضيء هذا في الطر الصبور هذا مشعارك إيه إنهم مجلس حرام عليكم حرامهم من حفاظ نحن مجلس بورقة مختبرة محتجبة يقول إن هكذا تجعله عارض كذلك أورا قد يقول أن تقوموا يا ايها الاخوه جزاكم الله خيرا اتقوا الله يا مساء المسلمين اتقوا الله اتقوا البطا متعقبوا اخرجوا مره محتجبين اخرجوا مره محجبين تقينال عظيم ما ينزلون ان الله خيرا هذا فالبسوا الله الملابس الرصقه الضيقه الناس اذا بتنط طايع ااا يستحب للرجال ان يدوروا عند الهدوء ما حتى يظهر بالامات ويصوي الناس اذا نتيجه التكبير هذا خير عظيم احسن من ذلك بتدل بعض الشيخين قالوا له صاوت بكده في الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا اهل الله وهذا النار وهذا البطار طيب كم الآن أهلاً؟ نعم لسهلاً طيب ويبدأ التكبير في عين البلد من الهدوء إلى المصلة أنت معك قولات هذه المسبب ماذا يبدأ التكبير في عين الفضل؟ قولاً من المطال مع مغنيب أكثر من المضال والصفال أو الليلة من شوائم هذا يبدأ التكبير طبعا في هذا ده لكن الاحسن واخر الصحابه رم علي على ان التكبير ينبعث صوت الخليفه ما يقوم العيد وان طلع المصلي يكمل حتى يخرج الامام ياخذ التكبير وان مع الاطر ولا باش التكبير, التكبير ايه الجماعي في باش التكبير ايه وبالمصلى من هذا الشعار عمي ان شاء الله يعني فقط فقط اشرح لك انا فل... بال... فل... احسبات من الجماعه في البنك الناس صلاه بعيد بياخدوا من تكبير عندما بيلقي الصبح الناس بعد صلاه الظهر الرئيس لما الاقي الاصل انا بكلم في التطور بكلم في التطور ويجب أن يكون كميرات كماشر من تكون يطلب حتى تتالف عمل إلا هي إلا تبهت تتبع موضوع طيب الأولى أدفل صلاة وفي الصلاة يعني كيف يكون مصورة الآن؟ أتابعين ليس لسم ولا صلاة للخطي الأولى الجنوس وعادل الصلاة لا صلاة ولا صلاة أدفلها بعد أنا. أنا. المسألة الثانية العشر وقت الصلاة العين سوف أتوقف عليكم ومسهر الثانية العشران لكي لا تنسوش طريق وزنك مباشرة وصلاة العيد بعد اتباع الشمس وزواج القرارة إلى المقام للقصف الشمسي في الفيئي والتبتير أحسن عدد منه متأكد بمآلنا ال العيد وهي قدرة نحتاج لأحتر شوية عشان الناس في الجوائد صلاة القدر من الصحيح وفي الأضحى يحتاج إلى البتكر شوي لكي يجب أن يكون أرهباً صح؟ جميل إذا كان صلاة العيكة تبدأ من قبل كل شمس؟ لا إذا كان صلاة القدر من الصحيح لكن تقدر الروح رمي لأبدالها عن الطلاع ترتب الشمس كلا من الأرض من الأرض هنا يبدأ صلاة العين بلا قم بيوم الساولات والأحسن تصنّي في أول ألوان تصنّي في أول ألوان يسعني فأنت أعلمكم هنا كنت أقول هذا وقت الصلاة الساعة الأمسة وخامسة واربائك معنا الإحوار فأحمد الله, الله تكبير وإمامنا يتظهر علينا العين في السنة مرة أخرى وفي السنة مرة أخرى ممكن بسبوع مرة أخرى نعم المسألة الثالثة العصر ليس بالحيط بالصلاة العيد أدن ولا إقامة ليس لأيه؟ لذلك ولا عبد لا تقود فالصلاة الكريم مع أن يتمكنكم الإمام يرى المسألة صفور كما صفورة في الصلاة طيب المسألة الثالثة العصر ويُمتَع في الصلاة تقلّه أن يعني لا تقديشوا طبّة على الصلاة انما صلّت الصلاة على الأخير كان بدي مبيّن أن أرام الناس يشلوا ما يسمعوهوا الطبّة يعملوا إيه؟ الطبّة أول وعلم الصلاة على الأخير أسم الناس أنه كانت الطبّة يسيبوا أهل فيه ويسيبوا عليها فلقد ذهبوا على الأخير كانت بيقول ليشلوا مش عادي لنسمعوا السلام فكانوا يعني جديا يعني الطبّة بعد الأخير نبينا عليه الصلاه والسلام خالص صلى الله عليه وسلم والسنه الصلاه في المصلى في المسجد مش صلاه على اضاقه فيما ان تكون الناس يعني عوض من الله سبحانه سبحانه من وانا معنا مطر خالص قلق لا اعجبهم في الاعداد فإذا يسلم صوره في المسجد كان مثلا الصلاه اربعه عشر كانت 10 يعتزل قوم يظلموا الله الحميه تماما يعتزله المصلى يعني هما بيصورووا اسمه اهو القبده يعني بيطرحوا الانسان الناس اللي بتصلي فيها جنب صوره خلاص الحميه بعد من الصوريات عشان يساعده الطريق في المكان ده نور معانا يا اخوانا خلاص برضه من هذا المنطاق او مصلىهم بالشمع في الصلاه بشوية كده، بفضل بفضل بفضل شوية عشانك تتحمل مجال ايه؟ ولا يقع مضايق على نفسك طيب، اذا كان نزل عارف الثلاثة عشرة نصنل مبينة صدرة، والناس هو يعني صدرة، يكون قدر اللي رأي بها نصلي، مثل عصر الكامفر يكون أمامها نصلي والناس هو، هذه سنة عشرة الثلاثة طيب، المسألة كامفر الصلاة اللي يمترك عدان وهي أدوى كسائل الصلاة المطهور يعني ليست كصلاة الفسوح والفسوح وليست كصلاة الجنازة إنها فيها رفع وسنجون إنما كل ما إيه بس. إيه في المسألة تجميلات زائلة مثلا تجميلات زائلة في الأولى سبق وضعها في الأقفل هي صلاة كصلاة الفسوح إن مع المشهرات معروف ليست كصلاة الفسوح والفسوح والليش كسرات التلرز معنا قال صلاه العيد بالعداني وهي اظهر كسائف الصروات الرسونا ركعه تكبيرات زوج المسجد قال لي بعد كم 16 فاذا الله اكبر للاحرام الايمان بس بيها الكلمه رفع ايديه وكذلك إحرام أو تكلم عن ربما بإذنه بس سلنا أولاً أن تكون إحراماً أو رفعنا عن إيه من خلاص؟ طيب فإذا كفر بالإحرام يعني دعاً جعاء ليستكتاح خلاص؟ أه؟ أه؟ طيب ثم كفر تكبيرها طبعي سمع جدولة ثم تعالوا الوئباء ونعالوا الوئباء ونعالوا ثم قرأ ثم يكبر ويرتع ويبعى القطيع الصلاة ثم يكبر من رقع ثانية خلاص؟ طيب المسألة على كم تكبيرات العديد السوائل قبل الدراعة طيب واحد قرأ مباشرة ما ارجعش تالي من تكبيرات طيب العديد المحيلة ايه؟ قد فات ايه؟ قد ها؟ ولا يسكن سجد إيه؟ السابر على التذكر في الرقعة الثانية كانت أكثر هو أنسي المولى سبب إخبارات ويواصل أن المحيط قفل ولا سنجده إلى سنوين على المنجدون تكبيرات العين الزوالي قدرت راعا ينبون سبب إخبارات سوى تكبيره وتحرام شاهدت؟ طيب وبالتالي هم سكبيرات سواء تكوير المغروض ولا الوجع الثانية ما سألت ولا ما سأل راح على هكذا يبقى تكويني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا السلام ولو مفارش أحضر تعليم يالقونا هذا السلام هذا السلام ما سألتك؟ لا أنه أحضر طيب الأولى الاولى ان واصل بين التكبير الاولى التكبير بينه يعني نقول اسم الله اكبر استغفر الله فذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذا فات المحمود تكبير الله معه أنت فازك تكبير فرك على الأولى وأدركته هو ركعة الثالثة فلا أصماء أدركت أبا وما أفاتك فأكين معنى إخوان إذا فازك تكبير تتخدم أنا فرك على الأولى وهو وجد تكبيرتين إذا تدخلت إيه؟ ستها لنا تكبيرتين خلص ما فازك تعرض سقط عنه سقط إيه؟ عنه؟ تابعه بما تبط البيع عقده انتظر طبعا مثلا كم؟ النقطة اللي قصور الحال خلاص يعمل اضرب خمسة كده صح والثانية برضه في عدد التكرارات بدا على يقين يعني انا شكيت الان اني مش شك هيه اكبر 5 ولا 4 يعمل كافر ثلاثة والله رب عيوني عليك وقد أضغطني طارق أنه يسمع تكبير الإمام يبعض ناس بعيد من الإمام ما هو سمع يكبيره يعملوا أي يكبير لا يسمع تكبير الإمام بل يكبير هذا مكبير من المئات الإمام المسألة الثالثة والعسول أول عميزه رب الطباء ويسألون الله سفى الصلاة والعالم فلأتك حدثه بإيه؟ الرشيح أو سورة بار وقتورة الساعة ومسفرة إذا خلق أي سور أخرى أجزاء لا بأس لا حرج أعلم طبي، هذي أحسن أرد؟ المسألة سألزى الرجل من فقدروا الصلاة مع الإمام هيعني بإيه؟ واحد منهم وصلوا صلاة وجدوا صلود في صلاة كما صلناها الإمام لتكيير زوالي برز إله فالمسجد 27 مسدل له ان يخطر قاف من أو على الله ليس على الظهر لا يخطر بغير طي وميل ايدين الا لحاجه مثل ايه تخرج نار الشريف الا على قابل الشقوم ولا شيء تعود ان العلاقه عندها منظر لا عند الحاج اذا جاء عندما يغلق النور في يومين أن يتأكيد قضى قضى قال رسول الله لا تقلق طيباً على قضى ولا تقلق منبغ فيها لحالة مثلاً دامع مزيون وقال رمع عادة على أنه بالعيد خبطين خبطين يعني أخبر قولاً ويسكن قولاً فأخبر قضانياً كما يأخبر هذر معه المسألة الثالثة العشرون افتتح الفطة ضيئة ليس بالتكمير من درجة بالحمل في يوم الجمعة مفتتح الفطة الخامل ومتبع على السلطان المفتتحة بالحمل وكل فطة تبيع على السلطان المفتتحة بالحمل ليس بالتكمير بقيت مسألتان أو ثلاثة أو أربع يكون معاكم يقول ما تصدى حضر الفوضلين. ولازم... ولازم من صالة... لا ولا ولا في النصارى ما نصلى ها لو هيحصل صلاه لا يمشي طب ايه ده اجلس يمشي يمشيskeleton بتاع الصحابه ان شاء لا اذا غير يمشي لكن هو لما صار هو قال بالصحابه عندنا نروح في صلاه العيد ومقدمه الطريق من الطريق مش على الطريق الاخر كل هذا فيه تكفير وإشاعة للشعير والإسلامية العظيمة وهذه الأرض تشبك، وهذه الأرض تشبك وهناك سمين تعليم، وهناك كون يتطرر أن هناك أشخاص يسلم عليهم منهم طيب، فسألك من الأرض الحديث والثلاثون من هدى وقفوه بقول قبل الله نرى بكم، فلا لأس كل عدد من أحد لا أس كل زوجنا بقولوا لو عواقب لا مس بس. تقولوا الشلون لا مس قلنا الجوانب نقول الجوانب كنا في الجنايه في الصون كل حاجه فقلنا له احنا اللي شفنا ايه وقالنا حضرتك من عينك بيصوت كده وبيشرب ميه وبيقول ده اللي انسان طيب انسان طيب انسان طيب, إنسان طيب. ونريد ان نكون انسان طيب كل سنه وانت طيب كل سنه وانت طيب كل سنه وانت طيب والله صلوا وقال الانسان طيب الانسان طيب الانسان طيب الانسان طيب ونريد ان نكون في انسان طب مش كل عام وانت بخير كل سنه ابن فايزين محمد على خط الماضي المضاعر طيب خلاصنا مسئلة في كمشة باقي مسئلة ثلاثة مستوى كنت يرخص السرعان يشبه عليه كذلك أفضل الجمعة إذا اشتبعت مع الأيض يصورونا أبونا يعني الآن ورصنا إن الأيض كان يوم الجمعة طبيبا سوضات الأيض لو ربك صر الجمعة كماناً فيها مشكلة طب انت حاج محمد مدناً مثلاً بكل مساعدة في هل يصور الرجل لو ربك يجنع جمعة على الأفضل ويشط شوف الشرع يقول لك ربك صر ما يصر الجمعة فمصروا هون ما يصروا جمعة لأنهم صروا ايه؟ لعيد الصباح لأن كان يوم الجمعة ماذا كان المساعدة؟ ما يصروا جمعة؟ ف... لكن نشوف عندنا كواب من الداة ما يصلي العيد ويصلي الجمعة يا مساء يعقيد؟ من الناس منشغلين كهذا وقت ينتهب في سياراتهم إلى ذلك طب المدى الثالث إذا صلى العيد فلا يجمع إنما يصلي إيه؟ مهرة المدى الثالث لا يصلي بالرهد ولا يصلي الجمعة وهذا مدى الضعيف مدى الضعيف مع المدى الضعيفة؟ يكون إذا صلى العيد فيصلي العصر ما تصليش في الجمعه ولا ظهره ولا ماذا في الطول لماذا في الظهر خلاص خلاصنا هنعمل ايه كان يوم العيد في يوم جمعه في رخصه للناس في رخصه كل الناس مش كل الناس يعني لو كل زاجر في الايمان لو موجود والي يكون موجود والطول يكون موجود المصلي بقى معاه فطر والذي يصدقون بيهم يصدقون عشان أحوال الناس يوم أنه إيه فارج الهدف وهذا من رقص الشب هل هناك سهل هل هناك سهل هل هناك سهل لا يوجد ولا تعمل ولا تغطر طب المسألة الأولى عشان أفهم أن يكون بسهل طيبين وأن يستحب للعب يستحب للعب ها على أسف كل أولاد بهذا فكانت الصحارة من الحبشة تلعبونها بالحرارة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من الحبشة هل الحبشة تضبع شباب العرب؟ تندهش تندهش الله من ومتنده. الحبشة في ملاد اليمن يوم العيد يجيبوا ألعاب تبع بنته تندهش ألعاب يضيع يضيع في الهوض ويأمي الحركات يضيعها صلى الله عليه وسلم كيف يولع العود الأخضر عندما تحكم العود الأخضر؟ ويطبع الأرض يضب كده وصل من شجر المتقال وصل ثالث ويحكم من بعض قراءه الذي يتعلم من الشجر الأخضر يعني لا أيها أرود فم عملنا كده ممسح ولا آس ممسح ولا شيء الحكم قده؟ نطلب بالحكم يطلب الله جبل مسيء علم الكافرينكم من الشركة المخضرية والتأكد من المصائف ها؟ أمورد عناط الشجرة الماضية وقبل الشركات الغاز وانا بنتوا عارفينها من الشجرة الماضية يقضي النار الآن جولي موجود هذا رأينا في الصحراء الشجارة رحوكها لنعطيها فتوقضي النار النار ما كان عندكم بها كرود عندما شاهدتم أمناكم ونجوا ونجوا الله لن يتشاهد الله لن يتأرها فالأذن المسألة في لئة الحديث اشتحاب اللعب والحراب وما لجعلنا المغربين بسالة روسية في ليليه والجلسة ولهيه اللعب والغناء المباح الآن الشيء الطيب ليس فان الاشتراك بأحدنا ولا الغناء التي تثير من مرضينا أنا أريد أن يقص لك شهاوات المحرمات وفارت الوقيع من أسر سبحانه وتعالى مجري وقال اني اطال عليكم بالصلاه سلام اعمال واخي جعل هذا بدا رمضان هذا سنوات عديده واعوام عديده عليه وعليكم وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عودونا يعني اطلع عليكم السلام عليكم